الحمد لله وكفى والسلام على العبادي الذين اصطفى لسي من نبي المجتمع والأمير المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام عن المستكملين الشرفة وبعت إخوتي الكرام قاعدة في الشرع اسماء منقولة عن معانيها اللغوية طبعا هنقولنا هذه أيضا تفيدنا على ما شرحناه في مذهب الترجيح على مسألك أن الحد نأخذ مقدم حد الشرع ثم حد العرف ثم حد اللغة هنا القائدة هذه يعني الثمر فيها القائدة عقدية قد ينشئها أهل الكلام في مسائل تؤثر عقاء في الأبواب العقدية سألت الأسماء منقولة عن معنيها اللغوية كلام كله على مسألة الإيمان إن الإيمان في اللغة التصديق فبعض العلماء وتعال أشاعرهم الذين يقولون في ذلك يتمسكون بها على أن الإيمان التصديق وهذا كلام المرجئة وحتى من وحتى من قال بأن الفارق من المرجئة أو, أو مرجئة الفقهاء وأهل السنة والجماعة الخلاف خلاف لفظي هذا كلام ضعيف عاري عن التحقيق بل الخلاف خلاف حقيقي وإن كان في بعض الحين خلاف لفظي هو يستدلون عن هذا على هذا بقول للمسلم أن إيمان بضع وستون شعبة علىها لا إله إلا الله وأدناها تماط الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان وأيضا قول النبي السلام أقول لكم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده فقال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وترككم الصلاة وتؤت الزكاة إلى آخر وتؤد الخمس من المغنم هذه القاعدة كما قلنا أنشأها المتكلمون وأنظر العلماء بتعريب الإيمان بين الأشعار والسلام والجماعة فالأشعار يعرون أن الإيمان فقط التصديق فقط التصديق. حق أن الإيمان وإن كان لغة هو التصديق لكن حده الشرع يقدم عليه لأن اتفاق الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح لأن الإيمان جاء في الشرع بالتصديق وجاء بغير التصديق فهو التصديق المقرون بالإزعان والانقيادة فالإيمان فول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان الإيمان فول واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان لذلك الامام الشفعي كان يقول وينقل عمن سلفه يقول اجمعه على ان الامان قول وعمل والثوري قال الامان قول وعمل ونية قول وعمل ونية وبعضهم ذات نهاينا وغيري من السلف وهذا موجود بغزارة بكسرة بكتاب شرح وصول اعتقاد الارسلون وجمع الاركاين قال الإيمان قول وعمل ونية وسنه قول وعمل ونيه وسنه لا بد كذلك وقد نقل عن بعضهم انه قال الايمان قول ولا صح الا بالقول وعمل ولا صح الا بالعمل يعني لان كان قول وعمل وليس بنيه فلا يصح وان كان قول وعمل ونية وليس لا يصح وهذا نقل كما قلنا نقلات عن أئمتنا من السلف يبينون لنا الإيمان وهذا ورد الشرع أنه يبين أن الحقيقة الشرعية تقدم الحقيقة اللغوية قال الله جل في علام فآمن له لوت فآمن له لوت هنا فآمن له لوت هل صدقه لوت أصالتنا مصدق بإبراهيم عليه السلام ومتبع له لكن هنا لما هاجر قال الله فآمن له لوت يعني ايه آمن له ها يعني اتبعه وانقاد وانصاع له وأيضا قول الله جلالف... قول في علاء حكيها عن تكبر شرعون قال أنؤمن لبشرين مثلنا أنؤمن لبشرين أي ننقاد وننصاع لهم هذا القرآن هو لنا أن الإيمان يأتي بمعنى الانقياد والاستسلام وهو يعني كما فصلت أنا في الكلام على إيمان لأنها مش في, في, في تفصيل الاعتقاد إن الإيمان إما يكون متعد بنفسي أو متعدّي بإيش بالباء أو متعدّي بالله لو تعدى بالباء يعني معانا التصديق آمنت بالله آمنت برسول الله يعني صدقت fire i salve صدقت بوجود الله فروبية الله وإلهية الله وآمنت لله يعني انقطت وانصعت واستسلمت وآمنت للرسول الله فآمن له نوت يعني اتبعه نوت قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا بعد ما صدق أنه من الحق عنده لأن الله جعل قالت عندما ولقد أتينا مسعيات قال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك فرعون مثبورا فهو مصدق هنا أنؤمن لبشرين يعني إيش يعني نتبع ننقاد ننساق لبشرين مثلنا فهذا المعنى الإيمان هو الانقهاد إذن الإيمان هو قول وعمل وأما الحقيقة اللغوية فإننا نقول نقدم الحقيقة الشرائية عليه نقدم إنما حصر الإيمان في التصديق له مفاسة عظيمة جدا أو لو حصر في التصديق فقد حصر الكفر في إيش؟ بالتكذيب. فقط نعم وأيضا قد قال علماؤنا هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان وعمل بالأركان فالغرض المقصود هذه القائدة الأصلية كان الأولى بها المكان العقدي لا الأصولي أعمة هم كما قلت المتكلمون يفعلون ذلك ويدخلون بعض المسائل لتخدم ما يعتقدون فهو المسألة مسألة المرجئة لأن المرجئة حصرت الإيمان في التصديق فقط ومرجئة الفقهاء حصرت الإيمان في التصديق والحق إن شاء الله سيأتي في كتاب الإيمان سنبينه أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء حقيقي ولفظي لا كما فهم كثير من الناس بكلام شرح التحوية أو كلام العقيدة التحوية بأن الخلاف بين السنوة جماعة بين الجيد البطاء كلام إيش لفظي. هذا كلام باط هذا من ضعف الكتاب يعني هذا من النقاط التي تأخذ على كتاب التحوية والحق أنه الخلاف خلاف حقيقي ولفظي وتفصيل وقت القاعدة الأخرى في قاعدة هل الواو للجمع أم للترتيب هل الواو للجمع من الترتيب لقول النبي السلام لا تقول ما شاء الله وشئت ولكن قول ما شاء الله ثم شئت هذا الحديث يستدل به بعض الأصوليين على أن الواو هنا إيش؟ ليست للترتيب لو كانت للترتيب لم احتج إلى أن يقول ولكن قول ما شاء الله ثم شئت لأن ثم للترتيب هذًا الواو مط... الجمع هل هي للترتيب ام لا الشفائيه يرون شفع يرى ان الواو للترتيب والحق لا ليست للترتيب الا بالقراءه حقا انها ليست اصوليا للترتيب الا بالقراءه لكن هذا الحديث يثبت اصلا للنزاع عند من يقول بانها ليست للترتيب انه قال لا تقول ما شاء الله وشئت ولكن قلوا ما شاء الله ثم شيء والحديث الثاني بيئس الخطيب انت قل ومن يعصي الله ورسوله ومن الله ورسوله هذا الحديث فيه اشتراط فيه اشتراط ولا ما فيه اشتراط فيه اشتراك وقال بيئس الخطيب انت قل ما يا من ورسوله حديث ابدا بما ابدا الله به إن الصفا والمروه يبقى هذا الحديث يستدلون به على ايه على أن الواو للترتيب لأن الله جعل القاتل في كتابه إن الصفة هو المروة من شعار الله فهو ابتدأ بإيش صفة ورتب بعدها إيش مروة فقام نفسلم ودخل عندما أراد أن يطوف وقف على الصفة وقال أبدأ بما بدأ الله به فجعلها للترتيب جعلها للترتيب وحديثي يا رسول الله أقاتل وأسلم قال بل أسلم ثم قاتل قال أقاتل وأسلم وأسلم قال له أسلم ثم قاتل هذا حديث أيضا يدل على الفرق بين الجمع والترتيب وأن الواو ليست للترتيب بل هي للجمع وده خلاف أصولي بين العلماء لذلك ذهب بعض الشفعي وحنا بيلا أن الواو لمطلق الجمع لكن الشفعي يرى أنه للترتيب ومن الأدلة الحديث الأول وعمة الحق أصوليا بأن الواو لمطلق الاشتراك والجمع وليست للترتيب مطلق الاشتراك والجمع وليست للترتيب تكون للترتيب بالقرينة لذلك قال لما قال الله سلام أبدأوا بما بدأ الله به كانت قرينة على, على الترتيب ولكن في الأصل أنها لا تدل على الترتيب ممكن تفيدنا في التطبيقات الفقهية مثلا في مسألة وجوب ترتيب الأركان في الوضوء من قال بالترتيب من قال أن الوول تقوم بالترتيب يستدلوا بها على قول الله جل في أولاد يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصواة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فهو يقول الوول الترتيب هو الآن إذا لابد أن تبدأ بالوجه وتنتهي بالرجل وهذا قول الشافية كما قلنا والحق أن الترتيب واجب حق أن الترتيب واجب لكن بأدلة أخرى خارجية بقراء خارجية ألا وهي ها فعل, النبي فعل النبي السلام ظهر به أنه هنا يرد بها الترتيب وأيضا قول النبي عندما قال العربي توضأ بما أمرك الله ثم قال اغسل وجهك ثم قال ويدك إلى الآن انتهى من أركان الودو فهنا فعل النبي يبين لنا قرينة قوية أن الواب هنا يراد بها الترتيب أيضا مثلا لو قال رجل تزوج هندا وتزوج هندا وبسينة فدخل يطلب الطعام فما ورد إلا الشراب فقال هند وبسينة طالق من قال بالترتيب قال طلقت, طلقت هند وبسينة في أن واحد من قال بعدم الترتيب قال مطلق الجمع قال فهن طوالد لكن من قال بالترتيب فإنه يقول إيش؟ تطلق هند ثم ثم بوسينة ثم سمرت الخلاف سمرت الخلاف إنه جاء لما قبل أن يقول طلقت هند أو هند وبوسينة طالق فسأل عن هند فوردها كانت قد ماتت ولو ماتت الطلاق لا يقع عليها فهمتم؟ فإذا بوسينة لم تطلق أشان رتبها فيبقى مش ممكن بوسينة تطلق حتى تطلق من؟ هند, هند الآن؟ لن تطلق انتهى الموضوع ميت فيبقى وسينة لن تطلق وبعضهم يقولوا هذا تعريق على المستحيل لكن المهم هذه تفيدك فيما تفهم في مسائل على هذه المسائل مسائل الترتيب ومسائل إيش ومسائل الجنب هناك قواعد أخرى قواعد لغوية الحق الإنفادة فيها يعني بنسبة للأصول ليست بكبير أهمية يعني الإخوة تنظر في مسألة يجوز التوكيد بالتكرار أكثر من مرة وهذه أيضا تطبيقها لعمل نبينه حديث ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور وقالوا ليته سكك سلام لما تكلم عن أكبر كباهر ثم ذكر ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فأخذ يكرر هنا قول القعدة يجوز التوكيد بالتكرار أكثر من ثلاث طبعا السبكي والزركشي السبكي يقول أن التكرار فقط يقف عند الثلاث والزركشي قالت سمع من العرب إنها كررت خمس ولذلك في حديث, أبي حديث ركانة وان كان حديثا ضعيفا قال له آه الله واحدة قال الله واحدة وكان طلق إيش ثلاث فهو عمتا مسألة التكرار في اللغة يجوز التكرار ثلاث وفيها فائدة وصولية مهمة جدا التفريق بين التكرار التأكيد والتأسيس لأن التكرار يراد به التأكيد وهناك فارغ بين التأكيد والتأسيس هذه القاعدة تفيدنا تطبيقا فقهيا بإيش بمسألة الطلاق رجل دخل على امرأتي فقال لها أنت طالق طالق طالق طيب هذا الآن لما طلقها ثلاثا قلنا أما الأصل لو قال لها طلقتها قلت لها كذا وابيستفتيك قلت لها طالق طالق طالق انت أصلا على نبع اللغة ماذا ستقول ستقول هذا يكرر تأكيدا يكرر للتوكيد فقد طلقت مرة واحدة وهذا الذي تجعلك تستفيد من كلام ابن عباس كانت طلق ثلاثا واحدة في عصر المسلم وخلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر ثم صار ثلاثا فهو أنت تقول في عصر المسلم لأنه كان توكيدا وهذا ظهر ظهر كيف ظهر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث في ضعف نستأنس به قال للركانة الله ما أردت إلا واحدة يعني ما أردت إلا أن تؤكد قال واحدة فأمضها واحد لكن أنت ابتداءا لو استفتاك رجل وقال قلت لمرأة أنت طالق طالق طالق فأنت أول ما تحمل عليه في الحمل اللغوي هتقول قد كررها لإيش للتأسيس أم للتوكيد لغة للتوكيد أما بالاستلاح كما قال علماء هنا الأصل التأسيس للتوكيد اللغة والتأسيل فاللغة أنت تقول لا الأصل التأسيل للتوكيد لأنه يعاب على الرجل أن يكرر كلامه بلا فائدة فإن كان فائدة التوكيد فالتأسيس أولى من التأكيد لكننا نقول بهذه القاعدة انطلق امرأته ثلاثا وقال لها طالق طالق طالق فإننا نقول مبتدأ الأمر العرب يجوزون التأكيد ثلاثا فتحملوا الطلاق الثلاثا على إيش التوكيد يعني ما يقع إلا مرة واحدة إلا أن يقول لك أنا أردت بها ثلاثة أردت أن أؤسس أردت أن أؤسس يعني مثلا القاعدة هذه تخالفها قاعدة أخرى أن التأسيس يقدم على التأكيد لكن مريحة جدا في عصرنا ان الناس عندهم تساهل كبير جدا في تكرار الطلاق فلأن تحمله على جواز التأكيد أصل أصيب إلا أن يقول لك تصريحا أريد التأسيس ولو وقع ماذا نفعل لا لا المعنى اللغوي أصارتا ثابت ولو كنا حتى عجم انتقل أيضا المصنف قواعد متتالية اللي فادة الفقية فيها يعني ليست كبيرة لكن هو الترتيب قائدة الخبر انتبق الواقع فهو صدق وإلا فهو كذب لا فرق بأن اعتقاد المتبقى وعدمها يعني إيش يعني هو لا فرق بأن أنت تعتقد على ما قلت وتقصد بها أنه كذب حقا أم لا لكن للأصل إن الكذب مخالفة الواقع والصدق مطابقة الواقع وستدلوا على ذلك في قوله السلام كذب أبو السنابي لما قال لها أنت يا لكع لما دخل عليها وكانت قد ولدت فتأيأت للخطاب قال يا لكع تريدين النكاح لا حتى يبلغ الكتاب أجله فذهبت للمسلم قالت جماعة عليها سيابي فذهبت للمسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابي كذب في رغة الحمشة عن أخطأ وإن كان في اللغة هنا العربية ان الكذب هو ما خالف الواقع وحقا أبو السنابل خالف الواقع لما قال لها لا حتى يبلغ الكتاب أجله خالف الواقع الواقع إيش؟ أنها ما دامت قد ولدت فقد تحللت قال الله جل العلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهو مخالف للواقع وغد النظر بقى على أنه كان يعتقد الكذب أم لا لأن هو مخطئ فقط ولذلك العماء قالوا كذب أبو السنابل يقصدون بلغة الحبشة أن كذب يعني, يعني أخضى وإن قلنا في هذه اللغة أن هو أصلا خالف الواقع هذه أيضا فيها ما فيها من يعني التطبيقات لا تفيدنا كثيرا التطبيقات الشقهية المسألة القعدة قبل الأخيرة حتى ندخل في مسألة التكليف قال قائدة إذا كان المبتدأ معرفة والخبر نكرة فهل يفيد الحصر قلنا من القاعدة اللغوية عند أهل بلاغة أن تعريف المبتدأ والخبر يفيد, يفيد, الحصر, يفيد الحصر هنا هل إذا كان الخبر نكرة يفيد الحصر أم لا لقوله السلام الصيام جنة الصيام جنة العلماء يقولون هذا الحديث الذي يستدلون به فأن الخبر كان نكرة والمبتدأ معرفة لأنه يفيد الحصر الحديث عليه الحديث عليه خبر هنا نكرى ولو ما أفاد الحصر لأنه ليس ليست الجنة أو ليست الحر أو ليس الحصر أو, أو قل ليست النجاة في الصوم فقط بل الصلاة جنة أيضا وأيضا الثيام جنة نعم والصدقة جنة نعم والحج جنة لأن كل هذه الفرائد تحميك من عذاب الله جل في علا فإذا مسألة الخبر إن كان نكرة يفيد الحصر الصحيح الراجح عند الأصليين إنه إذا كان المتدأ معرفة والخبر نكرة لا يفيد الحصر إلا بالقراء المحتفة لا يفيد الحصر إلا بالقراء المحتفة يبقى لنا هذه القاعدة قاعدة فاقد العقل هل هو مكلف أم لا وقاعدة هل غير البالغ المميز مكلف أم لا الحديث الذي يعتمد عليه في هذه القاعدة رفع القلم عن ثلاثة طال عن الصغير حتى يحتلم وأيضا امرأة في الصحيحين امرأة رفعت ابن سلم صبيا فقالت يا رسول الله لهذا حج قال نعم ولك أج وحديث عمر بن سلم أنه صلى بالقوم, بالقوم إماما عندما أتوا له بثوب جديد وكان, وكان أحفظهم وأيضا قوله السلم مروا أولادكم بالصلاة أو علموهم عند سبع ومروهم بالصلاة أو دلوهم عليها عند عشر فهذه الحديث يعني فيها دلالة على التكليف ودلالة على دم التكليف الجمهور يرون أن الصبي المميز الذي لم يبلغ الاحتلام ليس مكلفا ليس مكلفا هنا التطبيقات العملية هتنفعك في هذا الباب دخلنا, دخلنا على المسائل المهمة يعني. ليس مكلفا لأن النسلم قال رفع القلم عن ثلاث وذكر الصبي حتى يحتلب يبقى حتى لو كان مميزا غير مكلف وهذا عليه الشفعية والحنابلة والأحناف المالكيه يرون نوع تكليف يرون او جماعه وبعض احنا نوع تكليف للصبي واستدلوا على نوع التكليف بادله منها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في الصبي الا هذا حج قال نعم ولك اجل استدلوا باقوى من ذلك حديث عمرو بن سلمة انه صلى بالناس وصحة الصلاه هذا نوع تكليف قالوا نوع التكليف ان له شق الثواب وليس عليه شق الايقاب نوع التكليف أن الصبي إن أتى بالطاعة صحة منه وله السواف وليس عليه شق الإقاب يبقى إذن ليس مكلفا تكليفا تاما لكن قالوا بنوع تكليف بأنه إيش له السواف وتصح منه العبادة واستدلوا على ذلك بصريح قول النبي قالي هذا حج هذا يصح منه الحج قال نعم يبقى إذن الصحة هو الآن قالوا يصح تصح منه العبادة في هذا نوع تكليف لما تصح منه العبادة وأيضاً له السبب عليه نوع تكليف لكن عدم العقاب غير, غير مكلف هنا هذا الذي اتبناه المالكية واستدلوا أيضاً على ذلك كما قلنا بقول النبي مروا أولادكم بالصلاة مروا وطبعاً العماء يختلفون لو كان المأمور به الأمر بالأمر هل هو على الوجوب أم لا الصحيح أنه ليس على الوجوب الأمر بالأمر يعني لما قال له مروا أولادكم فهو امراء اولياء الامور اذا اولياء الامور ويجب عليهم ان يامروا الصبيان طب امر اولياء الامور للصبيان هل هو على الوجوب الصحيح الراجح خلاف اصولي والظاهر الراجح انه ليس على الوجوب الامر بالامر ليس على الوجوب هذا الراجح الصحيح والمساله فيها تفصيل ليس هذا وقته التطبيقات العمليه تفيدنا في هذا الباب اللي هي مساله تكليف الصبي او لا تظهر الثمره في صحة التعاقد عقد البيع والشراء يعني لو جاء الطفل فاشترى سيارة اشترى بيتا اشترى ثوبا اشترى, اشترى أمرا معينا سلعة معينا ودفع المال وسار هل يصح العقد أم لا يصح أما الشفائية والحنبين الذين يقولون بأن الصبي غير مكلف قالوا العقد إيش باطل العقد باطل حتى لو حصل الإجابة والقبول لأن الصبي غير مكلف وغير المكلف عقده لا يتم عقده لا يصح اللي قوله بسلام رفع القلم عن ثلاث وأما المالكية لأنهم يعتقدون بنوع تكليف فقالوا أن العقد صحيح لكن غير ملز شوف انظر للأمرين هم يعتقدون نوع تكليف للصبي له ثواب وليس عليه العقاب نو يقول له البيعان بالخيار ما لم فإنت فرقه خلاص انتهى الموضوع تمه البيع لا هنا مع الصبي قالوا تم البيع هذا بنوع عقاب لا يأخذ به أما عند البيع والشراء نوع التكليف قالوا نعم يصح عقد الحمد لله يبقى إذن قالوا لا هناك نوع تكليف إيش نوع التكليف هو أن الصبي يصح عقد لكن لا يكون منزما العقد لا يكون منزما هذا بالنسبة لاول ثمرة في التطبيق في مسألة تكليف الصبي. تمرستانية ممكن نقولها في صحة إمامة الطفل صحة وهذا أنت لا تجرب كتاب كتاب جاء بالتطبيقات هذه تلابد تد تجلس تعمل النظر في المسائل الفقهية صحة إمامة الطفل فالخلاف فيها راجع لهذا التأصيل يعني الحنبلة يرون أن الطفل لا يأم صبي لا تجز إمامته صبي لا تجز إمامته مثلا قال رفع القلم عن ثلاثة وبعض العماء يوجه بأنه إيه؟ لم تصح له فريضة فقالت يا تصح والحق أن الشفعي أيضا يؤصلون أنه غير مميت وأنه غير مكلف أقصد فأرفع القلم عن ثلاث ومع ذلك يصححون إمامته خروجا عن التأصيل لما قالوا ما أخرجنا عن التأصيل إلا لإيه؟ النص دلالة على أن النذب الشفعي هو أقرب النذاب للسن النص هو الذي خرجوا عن التأصيل التأصيل أن الصبي غير مكلف طب كيف تصح إمامته هو غير مكلف؟ قالوا لأن النص قد جاءنا لأن عمر بن سلم صلى بقومي وأنه يعلم وإن لم يعلم فالله يعلم فيعلم نبيه فصلى بهم إماما بإقرار من جميع الصحابة الذين كانوا معه ولا انكار فلما صحت الإمامة قالوا بصحة الإمامة مع أنهم في التأصيل يقولون أنه غير مكلف أن الصبي غير مكلف يعني بلا يتبقون هذا التأصيل ويقولون إمامة الصبي لا تصح غير مكلم من ذلك أيضا الشهادة شهادة الطفل شهادة ماذا قال الله جاء وعلى في الشهادة فاستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين رجل ومرأتان يعني الصبي ليس برجل فلا شهادة لهم ولذلك الحنبلة والشفائية والحنبلة وهيضا نحن في عارونا أن شهادة الطفل لا تصح شهادة الصبي لا تصح الملكية يقولون شهاده الصبي تصح على صبيان مثل تعارف الاولاد يقولون زيد ضرب يقول عمر عمرو ضربه بالحجره والضمان فيقولون شهاده الصبيان يصح بعضهم على بعض في مساله الايه التخاصم وهذا نوع تكليف انهم يؤصلون عندهم بنوع ايه التكليف ولكن الثلاثه يقولون غير مكلف بل تصح شهادته وصحيح هذا كلام نص في النزاع ليش لان الله تعالى قال قال, قال يا فاستش لا لا لا فواشهدوا ممتاز واشهدوا ذا يعدل منكم الصبي لا يدخل في مساله التعديل والتجريح توثيق والتجريح لا ينطبق على الصبي الصبي يعني يفعل ما ياخذ شروءته فليفعل ما يستحق الكبير لو فعله الم... العقاب ولا يعاقب عليه فإذا مساله فاشهدوا ذا يعدل منكم دلاله على ان الصبي لا يدخل في باب الشهادة. لا يدخل في باب الشهادة هذه بالنسبة للقاعدة الأولى هل البالد هل الصبي غير مكلف أو هو مكلف بينا الخلافة الملكية بين الشفائي القاعدة التي بعدها وهي قاعدة فاقد العقل مكلف أو غير مكلف فاقد العقل غير مكلف هذه الحديث المسلم رفع القلم عن ثلاث قال منها والمجنون حتى فيك وبإجماع أن المجنون غير مكلف لا يطالب بعبادة ولا يصح عبده وتصرفاته باطلة لأنه مجنون مرفوع عنه القلم والمجنون حتى يفير فسألنا الإجماع من العلماء لماذا؟ قالوا لا عقل له والعقل مناط التغليب فسحبناهم وجررناهم للتطبيق العملي والمسألة المهمة طب السكران هل السكران مكلف؟ أم لا السكران هذا الذي ذهب عقله بشرب الخمر بسبب منه ترى بعد الاتفاق بأن المجنون غير مكلف لأن العقل مناطي التكريف قلنا لهم والسكران لا عقل له والعقل مناطي التكريف فخالفهم فقال الشفائي والحنابلة والأحناف على ما أذكر أو الجمهور قالوا بأن السكران مكلف وتصرفاته معتبره ومع مع إجماعهم بأن العبادة لا تصح العبادة من المجنوع من السكران لا تصح يعني لو صلح حالة سكره عليه الإعادة بالإجماع لكنهم يعتبرون تصرفاته وقذفه وزناه كل ذلك عليه الحد ويستدلون هذا خلاف التأصيل له الآن لأن القاعدة بأن العقل مناط وهذا لا عقل له رفع القلم عن ثلاثة والمجنوع حتى يفيق والمجنون لما لا نعتبر تصرفاته لأنه لا عقل له فهنا الجمهور يقولون نحن نعتبر تصرفاته واستدلوا على ذلك بأدلة أثرية ونظرية الأدلة الأثرية هو قول الله جل في علاء الذين عملوا إذا قنتم إلى الصلاة يا أيها الذين عملوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا خاطبهم فلما خاطبهم وهم سكارا يبقى إذن هم يعقلون يبقى العقل موجود يبقى بعد ما اتفقوا معنا على أن العقل ماضي للتكريف قال ولا نقول لكم أن العقل غير موجود مخاطبه الآن وأيضا حديث علي بن أبي طالب عندما قال لما سأع عمر بن خطاب جمع الناس على الحد في الخمر قالوا شارب الخمر إذا شارب, إذا شارب هدية وإذا ساكره وإذا ساكره هدية وإذا هدية افتره وحد المفتر ثمانون أخذوه لم أخذوه شوه الآن جعلوه مكلفا لأنه لما افترى وحتى حال سكره أقام عليه حد الافتراء يعني إذن اعتبروا تصرفه الآن مفهوم. نعم واستدلع ذلك بالنظر كيف بالنظر؟ قالوا لأننا أجمعنا نحن وأنتم للمخالفين بأنه لو أتلف شيئا ضمنه وعلى سكران ماشي طائر في الهواء وأمال أنا أرجى الرجل في العالم أنا أجدع رجل يمشي على الأرض وقال اوضبط لكم ذلك فكسر سيارة الرجل فنوس السيارة زجاج السيارة كسر لو القاضي حكم عليه يحكم بايش بالضمان ده اجماع شرعي لابد يضمن هذه الـ الـ الاتلفات التي اتلفها قالوا وانتم تتفقون معنا على الضمان فاذا فيها دلالة على انه ايه مكلة ليش يضمن العقد الان هو غير مكلة وكسر ليش تضمنوه فإذا التضمين هذا يدل على أنه معتبر التصرفات فالحق المزني من الشفائية ولا نعم ما قال وشيخ رسال من الحنبلة وبعض العلماء قالوا بأنه غير مكلف فطلاق وعقودوا لا تقع وهذا قول عثمان بن عفاد وده الصحيح إذ العقل مناط التكليف وهذا لا عقل له حتى ولو زال العقل بسببه حتى ولو زال العقل بسبب واستدلوا على ذلك بقول سبحانه رفع القلم عن ثلاث وقال المجنون حتى يفيق والمجنون والصغران سواء في فقدان العقل وايضا قالوا ان منلزمكم لما تأمرونه باعاده الصلاه لما صلاها سكران على انها غير صحيحه الغرض المقصود هذا الخلاف الذي يطبق على هذه القاعده والصحيح الراجح هو عدم اعتبار تصرفات السكران فطلاق السكران لا يقع وبيع السكران لا يقع بياذا نكون قد انتهينا من هذه القواعد